العباس يفرح بفتح خيبر بينما كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم غارقا في حزنه على خبر هزيمة المسلمين في خيبر إذا بصوت عبده يهتف عند الباب أبشر يا أبا الفضل فإذا بالحياة تسري فيه من جديد ليفز ويطبع قبلة على جبهته ويقول له أنت حر ثم سأله عن البشرى فأخبره أن الحجاج بن علاط يقول له ليخلو لي في بعض بيوته لآتيه فإن الخبر على ما يسره أرسل العباس للحجاج رسالة يحدد فيها مكان اللقاء فتسلل الحجاج نحو البيت المحدد تحمله البشريات فاستأذن ودخل والعباس يحرقه الشوق للقائه تعانق الرجلان وحيا بعضهما بعضا والابتسامات تملأ المكان فقال الحجاج إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افتتح خيبر وغنم أموالهم وجرت سهام الله عز وجل في أموالهم واصطفى رسول الله صفية بنت حيي فاتخذها لنفسه وخيرها أن يعتقها وتكون زوجته أو تلحق بأهلها فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته ولكني جئت لمال كان ليها هنا أردت أن أجمعه فأذهب به فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لي أن أقول ما شئت كان العباس يتلقى تلك الكلمات كما يتلقى رشات المطر في اليوم الصائف ثم توجه الحجاج برجاء للعباس ألا يعلن الحقيقة لقريش إلا بعد ثلاثة أيام وقال أخف عني ثلاثا ثم اذكر ما بدى لك وبعد جلسة عامرة بالحب والبشريات والأخبار الجميلة نهض الحجاج شوقا إلى نبيه وودع رفيقه وتسلل ثانية نحو بيته فإذا بزوجته قد جمعت ما كان عندها من حلي ومتاع فدفعته إليه فأخذ المال وودعها وخرج ليركب راحلته وينطلق مرت أيام ثلاثة وفي اليوم الرابع خرج العباس من بيته متوجها نحو بيت الحجاج بن علاط وهتف مناديا أهل الدار فردت زوجته فسألها ما فعل زوجك فأخبرته أنه قد ذهب يوم كذا وكذا ثم رقت لحال العباس وقالت تعزيه لا يخزيك الله يا أبا الفضل لقد شق علينا الذي بلغك فقال لها أجل لا يخزن الله ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببنا فتح الله خيبر على رسول الله وجرت فيها سهام الله واصطفى رسول الله صفية بنت حيي لنفسه فإن كانت لك حاجة في زوجك فالحق به قالت أظنك والله صادقا قال فإني صادق الأمر على ما أخبرتك ثم انطلق العباس نحو مجالس قريش التي افتقدته مجلسا مجلسا